يا رسول الله سننك عليك يا من في عن شملي ولا عند رجي حق بتر يدي يرتل يا ويله الدمو دي وغن الكرم يا رسول الله صل على علي اللهم امنا يا رفيع الشان قلبي وانا لجك kanu. والصفاء والبنى نأيتم يا أهلفنا ولنا المحنى وخيف وخيف منا فعلنا علي البغوان كتبوا انسبوا وإلى انسبوا اني ننتسب الله الله نسبنا في مني ga danwaa spiegando ga danwaa shi ku زين للعابديني علي الله الله وابنه الباقير خائر ولي والامام الصادق بن جيا الله الله وعلي Muhsin, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, سندنا بديقور رحمتي وامتنا في قري دتي الله الله ومعافى